إنها أحداث النهاية إنها حديث ممن لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى علمه شديد القوى إنها أحداث ما بين صغرى وكبرى هي أشراطها هي اشراط الساعة لم يخبرنا ربنا جل وعلا بالوقت الذي تقع فيه الساعة لكنه سبحانه وتعالى قال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 الذين يدعون الناس الى الاسلام والتوبه يتوقفون لان الناس وان تاثروا وارادوا التوبه فقد اقفل باب التوبه في وجوههم قال عليه الصلاه والسلام ثلاث اذا خرجنا لم ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل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 تشرق الشمس في كل يوم ثم اذا وصلت الى المغرب استاذنت ربنا بعدها في الطلوع فيامرها ان تطلع من المشرق لكن ربنا جل وعلا في ليله من الليالي تستاذن الشمس ربنا في الطلوع فيقول الله لها ارجعي من حيث جئت فتطلع على, الشم... على الناس من المغرب اذا طلعت الشمس عليهم من المغرب شده الناس وراوها جميعا كبارهم وصغارهم مسلمهم وكافرهم برهم وفاجرهم راوا الشمس فعجبوا ما الذي غير نظام الكون من الذي يدبره من الذي امر الشمس اليوم ان تخرج من الغرب بدل الشرق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 يوقن الجميع أن الذي خلق الشمس هو الذي انشا شاء أخرجها من المشرق وإن شاء أخرجها من المغرب وإن كسفها وإن شاء أخرجها من شمال أو جنوب يوقن أن ربك يخلق ما يشاء ويختار يتحول الغيب إلى شهادة الذي كانوا مأمورين به أن يؤمنوا به ويصدقوه غيبا أن الله موجود وأن صفاته كاملة يرونها الآن أمام أعينهم تخرج الشمس من مغربها فإذا رآها الناس آمنوا أجمعهم لكن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبله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 الطامه نتحدث عن قيامها عن فزع الناس لها قالوا نذكر الساعه قال الا لن تقع لن تقع حتى تروا قبلها ست ايات او قال عشر ايات وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ايات قال وطلوع الشمس من مغربها كل الناس اذا راوها امنوا لكن لا يقبل الله تعالى توبتهم وامر الله المؤمنين ان يسارعوا الى التوبه والانابه قبل ان ترصد دونهم الابواب بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع اصحابه اذ اقبل اليه رجل شيخ كبير قد اكلته الايام وهدته الدنيا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 لو سعتهم يا رسول الله فهل لذلك من توبه هل يتوب الله علي وقد راني في انواع المعاصي هل يتوب الله علي وقد راني افرط في صلوات ترى هل يقبل الله توبتي وانا اعلم الامر والنهي واترك متعمدا قال يا رسول الله ارايت رجلا عمل الذنوب كلها هل لذلك من توبه فقال صلى الله عليه وسلم هل اسلمت هل اسلمت قال اما انا فاشهد ان لا اله الا الله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 لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بالمغفره قال يا رسول الله وغدراتي وفجراتي قال وغدراتك وفجراتك فولى الرجل خارجا وهو يتكئ على عصاه ويقول الله اكبر الله اكبر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 من مغربها واتوب الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون انه القرار الشجاع الذي امر الله تعالى به جميع المؤمنين امرهم ان يسارعوا اليه قبل ان يفاجؤ بان لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا بين الله جل وعلا ذلك قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله لا تقنطوا من رحمه الله لان باب التوبه لا يزال مفتوحا لا تقنطوا من رحمه الله لان الله يحب التوابين لا تقنطوا من رحمه الله لا تؤخروا يا عبادي توبتكم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 وتعددت ان الله يغفر الذنوب جميعا انه هو الغفور الرحيم تطلع الشمس من مغربها ليوم واحد فقط ثم في اليوم التالي تعود الشمس الى حركتها التي كتبها الله لها تعود تخرج من المشرق وتسير الى المغرب والناس ينتظرون بقية الآيات متى تطلع الشمس من مغربها؟ قبل عيسى عليه السلام ام بعده؟ متى تطلع من مغربها؟ قبل خروج الدجال ام بعده؟ متى تطلع الشمس قبل الدابة ام بعدها؟ إنها تتأخر لأن الله تعالى يحب توبة عباده اليه يحب اقبالهم عليه فتخرج مره واحده فجاه من المغرب الى المشرق ثم تعود كما كان فيعود الناس الى حياتهم يعودون الى ما كانوا عليه يعودون الى معيشتهم التي كتبها الله تعالى لهم فمنهم مؤمن ومنهم كافر وربك يخلق ما يشاء ويختار